Binallahi Bismil وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّابِ فَصَبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ طَلَّعَ الْشَّمْسُ وَطَلَّعَ الْعُرُوبُ وَمِنَ الليل saat bir bu Let No? صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العسلين والحمد لله رب العالمين